طيب مرحب بكم مجددا أحبائي المباركين في موضوع اليوم من الأبحاث الإسلامية التي تقدم وهي دون المستوى وبدون أدلة وبدون براهين والحقيقة البحث اليوم يعني يدعو الى الشفقة اكثر من اي شيء اخر البحث اليوم بالرغم من الاسم الكبير الذي يعني يقدم هذا البحث وكالعادة ساعرفكم من صاحب البحث وسيرة ذاتية عن كاتب البحث لكن هل عندي اعني كاتب فويس طيب لكن ستندهش حينما يعني اقرأ لكم ما كتب الرجل وهو يكتب ليثبت نبوءة محمد من الكتاب المقدس الكاتب هو فضيلة الدكتور الأستاذ الشيخ شفتوا التلاتة دول تلاتة دول فضيلة الدكتور الأستاذ الشيخ ماخي الدكتوراه وأستاذ بيدرس وشيخ فضيلة الدكتور الأستاذ الشيخ محمد ابن عبد الله السحيم كتب آه في محاولة يعني فاشلة لإثبات محمد في الكتاب المقدس وحنتابع ما كتب الرجل وذلك نقدم ما عندنا بنعمة الرب يسوع المسيح اولا قدم لنا نصا من سفر التكوين 28 أنا إحنا نفتح سفر التكوين 28 لا مشكلة نفتحه معنا مع بعض كده سفر التكوين 28 والحقيقة هذا الرجل أكثر من مدهش جد يعني تندهش اندهاشا أمام تفكير هذا الرجل على كل فتحنا معه سفر التكوين 28 هذين كده فتحين سفر التكوين 28 ونقرأ معا يقول رؤيا رآها يعقوب عليه السلام في منامه وذلك أنه رأى سلما منصوبا من الأرض إلى السماء هذا كلام الدكتور أنا أقرأ وله خمس درجات له خمس درجات ورأى في منامه أمه عظيمة وصعبة في ذلك الدرج والملائكة يعضضونهم وأبواب السماء مفتوحة استنى يا رياض بعدين لما نقول نحط النص التانى نحط الآيات بتاعتنا اسمعوا دلوقتي افتحوا معي بس تكوين 28 فتجلى له ربه قائلا يا يعقوب أنا معك أسمع وأرى تمنى يا يعقوب فقال يا رب من أولئك الصاعدون في ذلك الدرج فقال الله له هم ذرية إسماعيل فقال يا رب بما شايفهم طالعين في السلم يعني كيف وصلوا إليك فقال بخمس صلوات فرطهن عليهم في اليوم والليلة فقبلهن وعملوا بهن فلما استيقظ يعقوب من منامه فرض على ذريته الخمس الصلوات ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد فرض على بني إسرائيل صلاة في التوراة إلا القرابين يقربونها وما زالت بني إسرائيل وعلماؤهم يصلون الصلوات الخمس اتباعا لسنة جدهم يعقوب عليه السلام ولم تزل أنبياء بني إسرائيل عليه السلام يبشرون بظهور محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنون أن يكون في زمانه هذا ما كتبوا الشيخ وبعد كده يقول لنا في تكوين 28 ونرجع إلى تكوين 28 وضعوا لنا الكلام الذي في التكوين 28 على التكست هنا حتى يقرأه أحد باءنا المسلمون ويعرفون يعني كيف يبحث لا علاقة لها بالواقع يعني نقرأ من الآية آه رقم عشرة فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكان وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه كالمكان ورأى حلما وإذا سل من على الأرض ورأسها يمس السماء وهذا ملائكة الله صاعدة ونازل عليها وهو الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأنني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به وهو طيب لو سألنا الشيخ النهاردة أين هذا الكلام يا شيخ من أين أتيت بهذه المعلومات نفتح كتاب توراة لا وجود له بعدين يعني سأناقش كلام الشيخ الشيخ أستاذ الدكتور يقول أن السلم السلم يعني السلم اللي رأاه رأاه يا عقوب. طب ليه ما رأاهوش اسماعيل بأول نقطة لما المقصود اسماعيل يا شيخ لماذا لم يراه إسماعيل ورآه يعقوب هذه واحدة اتنين سلم منصوبا من الأرض لحد السماء فيها بس خمسة سلالم خمسة درجات طيب يعني حتى الكذبة اسبكوها كويس لما تكذب يعني حتى الكذبة خليها ما اسبوكا حيث يعني ممكن اقول مثلا في مثلا كم مليون سلم ده انت يا شيخ بتتكلم من الارض للسمى من الارض للسمى مش بتتكلم من من هنا لحد السكفة بتاع البيت بتاعك من, من الارض لحد السكفة بتاعك بيكون حواليه 10-15 سلم 10-15 درجة بقى من الارض لحد السمى 5 درجات طيب كانوا يطرب ينتقلوا بيها ازاي بالبراق من سلم لسلم يعني كل سلم البراق يشيلوا موديهم من سلم لسلم شيء عجيب يا شيخ وبعد كده الرؤية بتاعة يعقوب تتكلم عن ملائكة الله صاعدين ونازلين على السلم ما فيش لا أمة ولا شعب ولا بشر هنا بقدرة قادر تتحول الملائكة إلى بشر أمة عظيمة صاعده في ذلك الدرج والملائكة يعضضونهم بسعدوهم بقى الملائكة عشان ايه ما خمسة درجات هيقع لازم الملائكة سعد للسماء مفتوحة فتجلى له ربه قائلا الله ده انت عندك تجلى ربنا يعني يا شيخ وما البي ترفض تجلى الرب ليه يعني الرب في نهاية السلم اهو متجلى طيب يا يعقوب انا معك أسمع وأرد تخيلوا الرب الإله ظهر ليعقوب وبيقوله تم طيب يتمنى لنسله يتمنى الأولاده لكن قال من أولئك الصاعدون يعني يعقوب لم يتمنى أي شيء قال له بس عايز أعرف مين دول قال له دول زرية إسماعيل مش عارفهم إسماعيل عمك يا راجل قفرط تعرف زرية اسماعيل فقال يا رب بماذا وصل اليك قال بخمس صلوات يعني لو كان باربع صلوات صلوات ماينفعش ستة صلوات ماينفعش عشان كده عمل للسلم خمس درجات شفتو ازاي علشان بيتكلم على الخمس صلوات فعمل الخمس درجات ادي وحدة من الاشياء اللي انت تندهش تندهش رؤية رآها يعقوب ده كلام الأستاذ الشيخ في منامه رأى سلما منصوبا من الأرض إلى السماء له خمس درجات رأى في منامه أمة عظيمة صاعدة على في ذلك الدرج والملائكة يعضضون لهم وأبواب السماء مفتوحة فتجلى له ربه قائلا يا يعقوب أنا معك أسمع وأرى تمنى يا يعقوب فقال يا رب من أولئك الصاعدون في ذلك الدرج فقال الله له هم زرية اسماعيل فقال يا رب بما وظى وصل فقال بخمص صلوات أسأل دلوقتي أنا الأستاذ الشيخ ومن حقي ومن حق المسيح وكل يهودي أن يسأل الشيخ ويقول له يا شيخ يا مبجل يا محترم أين هذا النص في الكتاب المقدس عربي عبري انجليزي تركي كتاب المقدس والشكر للرب مترجم بلغات العالم فين نلاقيه فين طيب ننتقل الى بشارة اخرى البشارة الثانية قال لنا البشارة الثانية في تسنية تسعة افتحوا معي تسنية تسعة وبعدين بعد ما نقرى البشارة الثانية نشوف هو عمل ايه في تثنيه 9 اسمعوا بس من غير ضحك يعني اللي هيضحك انا هديله ورده فخلوا بالكم في تثنيه 9 يقول لك كده لما هزمت جيوش بني اسرائيل امام العمالقه لما هزمت جيوش بني اسرائيل أمام العمالقة خلاص كله عايز وردة طبعا توسل موسى إلى الله سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد صلى الله عليه وسلم ده الكلام ده فين يا شيخ يقولك في تسنية 9 تسنية 9 فيه الكلام ده طيب نرجع لتسنية 9 لا ويحدد يقولك تسنية 9 25 نرجع لتسنية 9 25 خطونا تسنية 9 25 يمكن الانجلي اللي معاكم غير اللي معايا أنا يمكن الانجلي اللي معاكم تابعوا حطونا تسنية تسعة خمسة لو سمحت نفتح تسنية تسعة وعشرين فسقطت أمام الرب الأربعين نهارا والأربعين ليلة التي سقطتها لأن الرب قال لي قال بإهلاككم خمسة قال إنه يهلككم وصليت للرب حط كمان ستة وعشرين وقلت يا سيد الرب لا تهلك شعبك ومراسك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة أذكر عبيدك ابراهيم وإسحاق ويعقوب لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب واسمه وخطيته اتشفع بمين يا شيخ؟ بي محمد ولا قال له أذكر؟ عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب بعدين الشيخ رحمل أخبر ما بين موضوع العمالقة اللي مذكور في سفر الخروج وما بين هنا لما بيحكي كيف نزل من الجبل وكيف أنه كسر لوحي الشريعة و لأنهم عبدوا العجل هو خلق بين الاثنين وقال لنا آه في تثنية اتشفع طيب هل بذمتكو ده كلام كلام ينفع ممكن نخلي الروابط دلوقتي يا اخوه يا استاذ سمسم خلي الرابط ده دلوقتي لو سمحت بعدين حطهولنا عشان بس ما ما نشترك فيه مع بعض كلنا شكرا ليك عزيزي ولا ولا يهمك يعني اذا هنا يتضح لنا أن الشيخ يؤلف كلام من عنده تاليف ثاني انا ساقرا لكم النص الذي لا يوجد مش في التوراة في أي كتاب غير كتاب الشيخ أي كتاب مسيحي خلينا نكون دقيقين ما هم بينقلوا من بعضيهم يعني في تسنية لما هزمت جيوش بني اسرائيل أمام العمالقة توسل موسى إلى الله سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا اذكر يعني موسى بيصلي بيقول لي ربنا اذكر عهد ابراهيم الذي وعدته به من نسل اسماعيل ان تنصر جيوش المؤمنين فاجاب الله دعاءهم ونصر بني اسرائيل على العمالقه ببركات محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كده الشيخ ما يسكتش يقول لك وقد استبدل هذا النص بالعبارات التالية اذكر عبيدك ابراهيم واسحاق ويعقوب ولا تلتفت الى غلازة هذا الشعب واسمه وخطيته وبعدين يعلق فيقول ولا يمكن ان يكون هذا الدعاء في هذا النص الاول قد صدر عن موسى عليه السلام لانه ينافي كمال التوحيد أنا كنت عاوز بصراحة أسأل الشيخ يعني ينافي كمال التوحيد في إيه يا شيخ إيه اللي يخليه ينافي كمال التوحيد لما موسى بيتكلم مع الرب الإله ويقول له أذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب فين هنا أي كلمة ضد التوحيد الإلهي يعني لما يقول له أذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل انطنس رجال المؤمنين فاجاب الله دعاءه ونصر بني اسرائيل على العمالقه ببركه محمد يبقى ده ما فيهوش أي كسر للتوحيد لكن الثانيه فيها كسر للتوحيد طيب خليني اسالك يا شيخ هنا موسى لما بيتكلم بيتكلم مع ربنا عن اناس لهم وجود بيتكلم عن ابراهيم سبق موسى حق سبق موسى يعقوب سبق موسى فبيتكلم بيقوله من أجل هؤلاء فكيف هنا موسى يتكلم عن شخص لسه لم يوجد بعد اللي هو محمد لا وببركات محمد كمان يعني يغلب جيش اسرائيل ما شاء الله محمد ينصر اسرائيل دي كارثة يا شيخ لما سمعوك يعني شعب إسرائيل ما سمعتش ولا المسلمين مش عارف مغيبين في الكلام ده محمد ينصر شعب وجيش اسرائيل ده كلام ينفع ما فكرتش ولا يعني لحظه قبل أن تكتب هذا الكلام بقى محمد ينصر جيش اسرائيل ده الكلام اللي انتوا بتسمعوه يا مسلمين وتقبلوه بتوزعوه على بعض من غير ادنى تفكير هذه هي الأبحاث وهذا هو الكذب وهذا هو الدجل البشارة الثالثة معايا أنت ولا نمتوا نمتوا ولا معايا يا شباب البشارة الثالثة طيب معايا زي ما شايفين موضوع النهاردة دمه خفيف يعني أدين بنعرض موضوع بنقرف كتب بنتسلم مع بعض بنحاول نفهم الآخر كيف يفكر ولماذا لا يقدم الحقيقة كده فمع لش هذه نحن نكون موجودين لحد ما نشوف النتيجة طيب البشارة الثالثة البشارة الثالثة بشارة إلياس يمكن إلياس ذا هو يقصد به إليا يعني طيب أنا التكست قدامي وقف معرفش ليه طيب كويس زكر المهتدي الإسكندراني مين المهتدي الإسكندراني واحد نصراني أسلم نصراني أسلم اسمه المهتدي الإسكندراني طيب قال إيه بقى أنه جاء في صحف إلياس في حاجة يسمى صحف إلياس ده حتى ما فيه سفر في كل الكتاب المقدس اسمه سفر إليا أو سفر إلياس لما اللي قبل إليا وقبل إلياس كان <تصفيق> في بس invisible إن... بيقولك يمكن يا أستاذ سعودي يمكن موجود بس إحنا مش شايفينه يقول لك بشارة إلياس طب نسمع بشارة إلياس يا أخو ما مشكلة نقرأ يقول أنه جاء في صحف إلياس عليه السلام أنه خرج في سياحته وصحبه وصحبه سبعون رجلا خرج في سياحته وصحبه سبعون رجلا فلما رأى العرب بأرض الحجاز يعني إلياز ده راح من اسرائيل لحد أرض الحجاز فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه انظروا هؤلاء الذين يملكون حصونكم العظيمة فقالوا يا نبي الله ما الذي يكون معبودهم فقال عليه السلام يوحدون الله تبارك وتعالى فوق كل من منبر عالي فقال له أدبعه يا نبي الله من يدلهم على ذلك فقال ولد يولد من نسل إسماعيل اسمه مقرون بإسم الله حيث يذكر اسم الله تعالى يذكر اسمه فقال المهتد الإسكندراني ولم يكن ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم طبعا انا لا أستطيع أن أقدم لكم نصا في الكتاب المقدس نقارنوا يعني من شوية قلت لكم افتحوا تسنية تسعة وقبل ذلك قلت لكم افتحوا تكوين تمانية وعشرين لكن هنا ماذا سأقول لكم افتحوا إيه يا ترى ما عنديش أنا آسف فقد قفوا معي واندهشوا ليس أكثر من ذلك قفوا واندهشوا فالياس له صحف وإلياس ذهب إلى الحجاز ومعه سبعون رجل ونظر العرب وقال هؤلاء سيوحدون الله على كل من برن وكأن إلياس لم يكن موحد وكأن إلياس لم يكن موحد إلياس يمكن هو إليا مشناها يعني وذا بيقول لك بشاره في الكتاب المقدس في العهد القديم بمحمد سند ده يا شيخ ما يعرفش هو بس يقول هو اللي علي يالف لكن ما ما ي... لا يعطيك مرجع البشارة الرابعة لا دي فيها مرجع البشارة الرابعة دي فيها مرجع بس للأسف هنشوف المرجع بيحرفه ازاي قال لك ايه مزمور 48 نفتح مزمور 48 طيب اللي فاتت مدتناش ليه مرجع لها يا شيخ يعني هو بتكتب انت مزمور 48 في مزمور 48 قول داود عليه السلام إن ربنا عظيم محمود جدا وفي قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمد وعمت الأرض كلها فرحا تاني تاني اسمعوا يا اخوة الخرافة ان ربنا عظيم محمود جدا وفي قرية الهنا وفي جيله قدوس ومحمد وعمت الارض كلها فرحا نرجع عشان ندور عن الكلام ده في مزمور ما طبعا مش هتلقوه في مزمور 48 لكن اولا أحب أن أقول للشيخ يا شيخ هذا المزمور ليس لداود هذا أمر هام عليك أن تعرف من الكاتب اولا يعني عيب عليك وانت حتى يعني تقرأ من كتابنا المقدس ثم تقول المزمور لداود لا المزمور لبني قرح هذه واحدة اثنين حضرتك يعني تبدأ المزمور إن ربنا عظيم محمود جدا وفي قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمد المزمور يقول عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا عارفين لي عمل قرية هو حيقول لي عمل قرية بعد شوية غير كلمة مدينة إلى قرية في مدينة الهنا جبل قدفه جميل الارتفاع فرح كل الارض جبل صهيون فرح اقاص الشمال مدينة الملك العظيم الله في قصورها يعرف ملجأ فين يا شيخ كلمة قرية وفين محمد ولماذا تؤلف في كتابنا المقدس لماذا تؤلف في كتابنا المقدس يا شيخ يجب أن تكون انسان محترم وتقدم يعني أبحاث محترمة اولا المزمور ليس لباود هذا خطأ الأمر الثاني لا توجد كلمة محمود ولا محمد ولا توجد كلمة قرية لكن اسمعوا تعليق الرجل يقول فقد صرح وأبان عن اسمه وذكر مبعثه وهي أم القرى ووصف حال الكون بعد مبعثه وهو الاستبشار والفرح طيب لماذا تقاتل الصحابة يا شيخ إذا كان الاستبشار والفرح بقدوم محمد لماذا قتل ورفع سيفه وبعد ذلك تقاتل يعني ثم يعلق ويقول ألم تتلقى الشعوب المغلوبة على أمرها جنوده بالفرح والاستبشار كما هو مدون في كتب السير والتأريخ وقد حرف هذا النص حرف هذا النص في الطبعة التي بين يدي يديه إلى يعني في طبعة بين يديه شايفين الرجل ومستوى البحث يعني في طبعة موجودة بين يديه يقرأ منها يقول وقد حرف هذا النص الطبع التي بين يدي إلى عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا قدسه وقد يتضح القصد من إبدال القرية بالمدينة حتى تنطبق هذه البشارة على أنبياء بني اسرائيل المبعوثين من مدنهم وقد أعماهم الله عن تحريف الجزء الأول منه فلله الحمد منه يعني يا مسيحيين انتو حرفتو الجزء الأول والجزء الثاني ونسيتم الجزء الأول كان مفروض تنتبهوا فيعني تخلوا بالكم كمان تحرفوا الجزء الأول نسيتوا ليه هذا مستوى الشيوخ ومستوى الأبحاث التي يقدمونها الكتاب المقدس في يده ويقول الطبع التي بين يديا تم تحريفها إلى هذا النص أمثل هذه تكون أبحاث يا بشر هل هذا هو البحث الذي يبرمجون به أدمغة الأحباء المسلمين لو إيه بصوا شوفوا محمد في التوراة أهو مكتوب بإسمه بلقبه عيب صدقني عيب يعني طيب البشارة الخامسة ما شاء الله البشارات بتتوالى وبتهل علينا واحنا مش عارفين نسد فان ولا فان بس ده انتو فورطة يا مسيحيين مزمور خمسين لا خلاص انا ما اخدتش بشارات كثيرة يعني مزمور الخمسين طيب نفتح المزمور الخمسين لا مشكلة يقول لك ايه قال داود عليه السلام في المزمور الخمسين إن الله صهيون إكليلا محمودا فالله يأتي ولا يهمل وتحرق النيران بين يديه وتضرم حواليه إضراما طبعا أي واحد فيكم بيعرف لغة عربية كلكم هل ده لغة عربي هل قال له ينهر اسويد ده لغة عربي اللي احنا بنقرى ده طيب نقرأ تاني الحتة دي إن الله صهيون إكليلا محمودا ده, ده لغة عربي بعد كده فصلة إن الله صهيون إكليلا محمودا ها؟ فالله يأتي ولا يهمل وتحرق النيران بين يديه وتضرم حواليه إضراما طيب إحنا نفتح كتابنا المقدس قبل أن أقرأ أسأل الشيخ وأقول له لماذا يا شيخ تركت الآية الأولى والثانية ودخلت في الآية الثالثة مباشرة لماذا علشان بس يعني تسبك الطبخة يعني طيب الآية الأولى إله الآله الرب تكلم ودعى الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها من صهيون كمال الجمال الله أشرق الله أشرق ليه خليت الآية الأولى طيب يأتي إلهنا ولا يصمت نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا ده دي الآيات يا شيخ الموجودة في الكتاب المقدس لماذا حرفت إذن في الآية رقم اثنين إن الله صهيون إكليلا محمودا حتى يا رجل الكلمة ليست جملة مفيدة لكن الشيخ يعني راجل من السهل بحاس يقول لنا تعليقا على هذا الجزء الذي حرفوا على مزاجه يقول وقال المهتد التضاري تعليقا على هذه البشارة أفما ترون أنه لا يخلي داود عليه السلام شيئا من نبواته من ذكر محمد او محمود كما تقرؤون ومعنى قوله إكليلا محمودا أي أنه رأس وإمام محمد محمود ومعنى محمد ومحمود وحميد شيء واحد في اللغة وإنما ضرر بالإكليل مثلا للربانية والإمامية وقد حرث هذا النص إلى من صهيون كمال الجمال الله أشرق يأتي إلهنا ولا يصمت عجيب هذا الشيخ لو إيه دكتور وأستاذ دكتور وأستاذ اه في الطبع التي بين يدي محرف دعونا نحزن ونشفق على هؤلاء صدقوني ليس اكثر من ذلك اولا يا شيخ المزمور ليس لداود هذا واحد المزمور لاساف المرنم فعيب عليك لما تكون باحث ولا تعرف حتى من هو كاتب المزمور ده دي ابسط ابسط يا رجل ابجديات البحث المزمور وحي لاساف ولم يكن وحيا لداود هذا واحد 2 من هو هذا الطبري الذي تستشهد به حتى تجعل كلامه حج على المسيحيين مين ده الطبري ده لاهوتي يعني ايضا هذه بشاره خامسه يجب عليكم ان تنتبهوا شفتوا يعني حتى الاخ بوبوز وهو بيقولك انت وحد بنفسك اعترفت سابقا ان محمد مذكور في الانجيل بس ما اسلمتش يا وحد ليه ما عرفش انت بنفسك اعترفت بس ما اسلمتش ليه ما عرفش عجيب هذا الرجل بوبوز هو بيقى بيقى اكيد قريب الشيخ اكيد بيقرب للشيخ بيقرب له ايه انا ما عرف بس اكيد فيه قرابة صلة قرابة المجا شيء عجيب يعني عندما شرحت ستمية ما شاء الله ما شاء الله طب ستمية ستة وستين ده شيطان ها يبقى, يبقى خلاص يعني ستمية ستة وستين شرحناه على أساس شيطان ايه رايق يا للهول يا للهول يقول لك دافنشي شهد بمحمد طيب ما أسلمشي ليه دافنشي طيب ننتقل إلى البشارة السادسه وكما وعدتكم فأنا لن أطيل عليكم قول داود عليه السلام مزمور تسعة وأربعين سكحوا معايا مزمور تسعة وأربعين خليكم معا مين لحد آخر الباب ما عرفش انتو بتقولوها ازاي في مصر نخليه معانا لحد آخر الباب فتحنا مزمور 49 قول داوود عليه السلام في المزمور التاسع و بعد ال مزمور 149 يا شباب انا اسف رجل بيقول مزمور 49 بعد ال100 ف نفتح مزمور 149 ادي مزمور 149 اوه ده مزمور ضد بهالله يا غنه للرب ترنيمه جديدة طيب ما عندك يا شيخ في هذا الكلام اه طبعا يا أشوري حديك اسم الشيخ ده لسه احنا داخلين على السيرة الذاتية بتاعته على طول دلوقتي وانا هسيبه مش هسيبه حبيبي مزمور 49 قول, قول داود عليه السلام في المزمور التاسع والاربعون بعد المئة من اجل ان الرب اتاح لشعبه وتطول على المساكين بالخلاص فليتعزز الأبرار بالكرامة ويسبحونه على مضاجعهم ويقرمون الله بحناجرهم لأن في أيديهم السيف ذا الشفرتين للانتقام من الشعوب وتوبيخ الأمم وإسقال ملوكهم بالقيود وعليتهم ومكرميهم بالسلاسل ليحملهم على القدر المكتوب المبرم فالحمد لجميع أبراره ده هو قال الكلام ده قال الكلام ده في مزمور 49 انا ساقرا مزمور 49 هللويا غنوا للرب ترنيمه جديده تسبيحته في جماعه الاطقياء ليفرح اسرائيل بخالقه ليبتهج بن صهيون بمليكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنم له لأن الرب راض عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص ليبتهج الأطقياء بمجد ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في, يديهم في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأذيبات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة, كرامة هذا لجميع قيائه كلام كل خاص بشعب بن إسرائيل من الأول للآخر إيه علاقة ده بالمحمد والمسلمين يا شيخ لا الشيخ حيفسر مزور ومفسر في نفس الوقت طيب خلينا نشوف التفسير بتاع الشيخ يقول ألم تحقق, تحقق هذه النبوءة في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ألم يقل الحق عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم طبس طب هو بقول باب بن إسرائيل ما قالش العرب اما قوله ويكرمون الله بحناجرهم فهذا من أخص خصائص هذه الأمة وهو الأذان والإقامة والتكدير والتسبيح والذكر وقال المهتد الطبري معلقا على هذه البشارة طبري دا واحد أسلم الطبري نصراني أسلم مش أسلم لا أسلم أما ترون يهديكم الله هذه الصفات خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وهو الذي وهو المنتقم بأمته من جبابرة فارس وتغاط الروم وغيرهم وهو الذي قيدت أمته الملوك وساقد جلتهم وأولادهم في السلاسل والأغلال بس ما فيش هليلويا ليه يا شيخ الآخر حط هليلويا لأنه المزمور فيه هللويا دي كانت البشارة رقم ستة وسأحتفظ بالبشارة الأخيرة رقم سبعة بعد قليل بعد أن أعرفكم من هو هذا الشيخ الشيخ اسمه الدكتور الأستاذ محمد ابن عبد الله السحيم اسمه محمد ابن عبد الله ابن صالح السحيم ينحدر نسبه من بطن الجبور من بني خالد أستاذ مشارك في العقيدة مهتم بعقيدة السلف رحمهم الله وله تخصص في مقارنة الأديان ما شاء الله كلم التخصص بحلوة له تخصص في مقارنة الأديان وعناية بالذين أسلموا من اليهود والنصارى الذين أسلموا ومهتم بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بيهتم بالنصوص به بيديهم النصوص اللي انتوا شايفين وطبعا النصراني اللي اللي يعني واضح الكلام قدام النصراني هيفتح الانجيل هيلاجي الكلام بتاعه فعلى طول هي اسلم ومتابع لموضوع الحوار الاسلامي النصراني طيب ميلاده ونشأته ولد في بلدة البصر غرب مدينة بوريدا في القصين في عام 1379 هجرية ونشأ لأبوين صالحين عسيفين كان لهما نصيب من الورع وإن لم يكن لهما حظ من العلم وكان الوالد حفظه الله كريما زكيا متصفا بالرأي السديد قوي الحجة حاضر البديهة كثيرا ما يستشيره الناس فيما يعرض لهم كثير العفو والصفح عمن يسيء إليه يقف مع المظلومين وينصرهم فكم من مرة جلس في المحكمة مع مظلوم لينال حقه ولا يزال معه حتى ينصره الله على يديه ومع ذلك فكان يرفض أن يتوكل في خصومه بمقابل يعني بحامي مجانا ويرى أن العبد في غنية عن الدخول في مشاكل الخلق وحياة وله مواقف عجيبة تستحق التصنيف فيها السكن المملكة العربية السعودية كنيته أبو عبد الله العمل الحالي أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب المعاصرة جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية الدراسات النظامية اللي حصل عليها درس المرحلة الابتدائية في مدرسة البصر درس المرحلة المتوسطة والسانوية في المعهد العلمي في بريدة وتخرج فيه عام سبعة وكان من أبرز الأساتذة الذين درس عليهم في هذه المرحلة الشيخ المحميد في مادة القواعد والشيخ سلطان الخضر في الفرائض والشيخ العدوان في الحديث والشيخ المشقح في الفقه درس المرحلة الجامعية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية كلية الشريعة في بوريدة وتخرج فيها عام 1401-1402 هجرية بتقدير جيد جدا وكان من أبرز الأساتذة الذين درس عليهم في هذه المرحلة الشيخ حمود العقلاء في العقيدة والشيخ دكتور فاروق في أصول الفقه ودكتور عبد العزيز علام في النحو درس الماجستير في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في كلية الدعوة والإعلام في الرياض وتخرج فيها عام 1405 هجرية بتقدير جيد جدا يعني الماجستير عمل من من كم حوالي 23 سنة تقريبا 22 سنة وكان موضوع الرسالة تحقيق مخطوط بعنوان بديع المعاني شرح عقيدة الشيباني نال شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الدعوة والإعلام عام 1414 هجرية مع مرتبة الشرف الأولى وكان موضوع الرسالة مسلموا أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية وأشرف في هذه المرحلة فضيلة الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي عضو مجلس الشورى السابقا وكان له أبرز الأثر عليه في منهجيته العلمية وأخلاقه الفاضلة فقد كان حفظه الله صاحب خلق جم وتواضع عظيم يعني الرجل قدم رسالة الدكتوراه في الكلام اللي احنا قلناه النهاردة رساله الدكتورات بتاعته اللي شافوها وناقشوها واعطوه مرتبه الشرف الاولى كانت في ايه في الكلام اللي احنا ده وقلناه لكم طيب درس على فضيله الشيخ العلامة الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله من عام 19 الى عام 23 في كتاب العمده وكتاب الشمائل المحمديه وكان حفظه الله طبعا 1923 1419 يعني 1423 هجرية وكان حفظه الله آية في استحضار الأقوال وأدلتها وعرضها وقدوة في بزل النفس للعلم وطلابه فكان يدرس الدروس الكثيرة في اليوم الواحد في أحياء, في أحياء يدرس الدروس الكثيرة في اليوم الواحد في أحياء متفرقة من مدينة الرياض وينتقل من بلدة إلى أخرى من بلدة إلى أخرى معلما ومشاركا في إقامة الدورات العلمية يحضر دروسة يحضر دروس الشيخ العلامة دكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله في كتاب الموافقات وسبل السلام وقد أفاد منه في سلامة المنهج وغزارة العلم فقد اجتمع لفضيلته حفظه الله منهج علمي مؤصل ومادة علمية راسخة واستدلال موفق وتعظيم للسنة تعجز النفس الكليلة عن متابعة دروسه وتنقلاته بين المدن للتعليم والتوجيه والدعوة فأسأل الله أن ينفعنا بعلمه تمام جهز للينك يا أستاذنا سيف الكلمة لو سامعني اكتب لي واحد خليه جاهز عندك سامعني أستاذي سيف الكلمة شكرا حبيبي التدرج الوظيفي التحق بالسلك الوظيفي عام 1402 هجرية في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد عمل خلال هذه الفترة مديرا لإدارة الطبع وفي عام 1415 انتقل إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عمل مديرا عاما لإدارة التأليف والترجمة بالوزارة أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة التوعية الإسلامية خلوا بالكم أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة التوعية الإسلامية طيب كلف وكيلا مساعدا لشؤون المضوعات والنشر في وزارة الشؤون الإسلامية في الفترة من 29422 إلى 33424 انتقل إلى جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية عمل مستشارا غير متفرغ مع وزارة الشؤون الإسلامية لمدة سنتين الدورات التدريبية تحصل على دورة إدارة الجودة الكلية في معهد الإدارة عام 1416 هجرية شارك في الحلقة التطديقية التي أقامها معهد الإدارة العامة في عام 1421 هجرية تحصل على دورة القيادة والإبداع الإداري في معهد الإدارة التاريخ 1421 هجرية تحصل على دورة القيادة والتغيير الاستراتيجي في معهد الإدارة التاريخ 1424 هجرية بعد كده اللجان والمشاركة العلمية والعملية واحد عضو اللجنة العلمية في وزارة الشؤون الإسلامية منذ 21-5 1415 عضو اللجنة العلمية لندوة عمارة المساجد المنعقدة في جامعة الملك سعود بتاريخ 1418-1419 عضو هيئة تحرير المجلة العلمية التي تصدر عن وزارة الشؤون الإسلامية بعنوان مجلة التوعية الإسلامية عضو اللجنة العلمية لندوة الدعوة في عهد الملك عبد العزيز 21 إلى 22 صفر 1420 عضو اللجنة العلمية لندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية 18 إلى 20 شوال 1420 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الأوقاف الأولى المنعقد في جامعة أم القرى بأم القرى اللي جبوه من شوية وغير أم القرى عمل أنك دي مدينة عشان أنبياء إسراءه أم القرى وقد انعقدت أولى جلساته جلسات هذه اللجنة في 18-6-1421 شارك في التدريس في كلية الاعلام في الفصل الدراسي الثاني عام 1415 والفصل الدراسي الأول 1416 شارك في التدريس في دورة إعداد الدعاء بالوزارة في الفترة من 11.1.418 إلى 26.1.418 شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقدة في باكستان شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقدة في الهند شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقدة في الفلبين شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقدة في فرنسا شارك في ملتقى دعاة الوزارة المنعقد في الارجنتين ترأس الدورة العلمية المنعقدة في فنزويلا تحت اشراف الوزارة اصبح عضو هيئة تدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود منذ 1424 هجرية شارك في الدورة العلمية المقامة في مدينة تابوك حيث شرح متن الوساطية مع عدد من اللقاءات العلمية شارك في الدورة العلمية المقامة في مدينة ساجر حيث شرح متن الوساطية في عام 1427 عضو المجلس التأسيسي للهيئة العلمية للتعريف بالإسلام وما لنا الوحدي آره بس يا, يا شباب يا كورتيك لوير. أنا الوحدي آره لا لازم أتعبكم معايا شوية عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية أنا عاوز أوريكم قيمة الرجل العلمية لازم تعرفوا قيمة الرجل العلمية عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب متعاون مع موقع الإسلام اليوم وموقع نور الإسلام في الإجابة على بعض الأسئلة واستفسارات المتعلقة بالعقيدة خلاص ده كان يعني تعريف بالرجل وقيمة العلمية والأكاديمية و الآن يعني انا سايب آخر بشاره البشارة السابعة علشان دي اللي حختم بيها في ظرف دقيقتين ليس أكثر من ذلك يقول في سفر العدد 24-17 ما ورد في قصة بلعام ابن بعوراء أنه قال انظروا كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل وعضده سبت من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها أيها بعوراء عجيب انظروا كوكبا قد ظهر من آل اسماعيل وعضبه صفط من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها وقال المهتد الإسكندراني ولم يظهر من نسل اسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره صلى الله عليه وسلم حقا إنه كوكب أهل اسماعيل ماشي هو كوكب أهل إسماعيل بس فين أهل إسماعيل في الكتاب المقدس قول عن محمد زي ما انت عاوز أنا ما عنديش مشكلة اعملوا كوكب إسماعيل شمس أهل اسماعيل انا ما عنديش مشكلة بس فين النص أساسا اللي في الكوراة مش كده ولا إيه حقا إنه كوكب آل إسماعيل وهو الذي تغير الكون لمبعثه صلى الله عليه وسلم فقد حرفت السماء من استراق السمع وانطفأت نيران فارس وسقطت أصنام بابل ودكت عروش الظلم على أيدي أجبائه وقد حرف هذا النص في الطبعات المحدثة إلى يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل سيحطم مؤاب ويهلكوا من الوغى يعني اللي سئتكم ده محرف يا شباب هو عنده الاصل يا ويلكم يا مسيحيين يا ويلكم يا يهود لانه الراجل ده لقى الاصل اللي انتو ده مخبيينه عنده الاصل الاصل كوكب من الاسماعيل ده الاصل بتاع التوراة العبري بصراحة انا اول ما شفت الاصل العبري عنده عملت زي الاسبوع اللي قبل الفت قلت يا ودي يا وحيد ما تتصل تلفون وتتكلم شوية مع الشيخ وتسأله عن الاصل العبري يمكن يوري لك الاصل العبري اللي انتم خبيينه وكذا تكون يا وحيد فهمت وتعلمت وسبتك من الخزعبلات اللي انت فيها اكيد الشيخ ده استاذ وعنده ماجستير وعنده دكتوراه واستاذ وعنده ندوات ومحاضرات وانت حيالة ابتدائية يا وحيد لازم هتستفيد من هذا الشيخ بلا شك قلت خلاص انا اتصل بالشيخ ما فيش اي مشكلة واخد فرصة واتعلم من الشيخ واهل مكالمة اسمعه لا الرب نعم السلام ورحمة السلام ورحمة الله الله يخليك معك وحيد أنا كنت أحب لو كان في إمكانية اتكلم مع الدكتور محمد بن عبد الله صحيم في نعم هذا الرقم نعم هذا الرقم الشيخ لكنها الآن نادي طيب ممكن اتكلم مع الساعة كم لو سمحت او بعد كم من الوقت الله يلا. الله ما أدري أن تكون متواجد لأنها كان عند الساعة سفر ممكن تاخذ المسرور من الجوان طيب سواني لو سمح تفضل طيب الشيخ مسافر يا شباب أنا هو بيملين الرقم بتاع الشيخ انا مش عايزكم تسمعوه لا مش هتسمعو الرقم عشان ما فيش حد يرجع يتصل بالشيخ طيب انا معلش انا اسف وعدتكم بالمكالمه لكن طلع الشيخ مسافر فانا بعتذر النهارده وان ااجل المكالمه الى الاسبوع القادم زي ما انتوا سمعتوا دلوقتي الشيخ مسافر فانا انا اسف جدا يعني انا وعدتكم بالمكالمه لكن الشيخ طلع مسافر اعمل ايه <تصفيق> مش هينفع الاخ سيف حرج لي للم... الملف فيلم الاخ سيف اساسا حرج لي طيب اسمعوا المكالمة اللي دارت بينه وبين الشيخ اسمعوا المكالمة انا طبعا بنعمة المسيح استنيت كده <تصفيق> شوية شويه على عشان الشيخ قال مسافر استنيت شويه كده ساعتين ورحت متصل بيه افتحوا اللينك اللي حطه الاستاذ سيف دلوقتي افتحوا اللينك وتابعونا الوو السلام في ورحمه فين كنت سامع الله يخليك الشيخ محمد بن عبد الله سمعني انا سعيد جدا ان اتكلم مع حضرتك الله يخليك انا كنت قرات لحضرتك كتاب اعظم انسان في العهد القديم وكنت اقرا في جزئية خاصه ب سفر العدد ووجدت أن حضرتك متميزا في من كتب في هذا المجال لأنك تقدم لنا النص التوراة الحقيقي فمثلا قدمت لنا أنظر كوكبا ظهر قد ظهر من آل إسماعيل وعضده صبت من العرب ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها وأنا سعدت جدا بهذا النص وكنت أود إذا تساعدني وأريد التوراة التوسيق يعني أريد أن أوثق هذا النص كيف أوثقه يعني هل حضرتك يعني تقدم لنا مثلا نصا عبريا او ما إلى ذلك تفضل آه... ل... هذا النص نقلته من شخص قد أسلم نعم من شخص قد أسلم يعني هو نقله بلغتي هو من العدد القديم يعني نفسه العدد وترجمه إلى العربية فلا أستطيع أن نجد هذا النص الآن بين يدي في سفر العبد باللغة العربية لا نقصد باللغة العبرية يا شيخ يعني إذا, إذا وجدناه باللغة العبرية أفواه إذا نستطيع أن نكمم كل الأفواه هناك أيضا نصوص كثيرة لا تجد موجودة في النص العربي في العجل وهي رابح جرية لا يمكن يعني تقبل على غير رسول صلى مثل هذا النص الذي في قبل إرنيا هو علامة النبوة على كتبه صلى الله عليه وسلم وهي سبب إسلام سنان الثالث تعالى نعم نعم ولكن إذن أعفونا كذلك في التثمية الله يقول لموسى اوبيهم لهم لدين مثلك واخواتك مثلك معه بسماء او كذا ثم ان يكون المسيح هو منقذ كان منقذ شنو هم من ابناء اسحاق المسيح من ما نعرف حتى كويس من اسمه هو قال مثلك وعيسى ليس مثل موسى اذن يا شيخ هذا الكلام لا نستطيع يعني ان نجده في العبريه يعني هذا الكلام انظروا كوكبا قد ظهر من آل اسماعيل سيرن لكتاب الصبيان تجيل اها انا كنت أريد ان يعني اذا وجدنا النص عبري نكمم هذه الافواه وبالتالي اذا انظروا كوكبا قد ظهر من آل اسماعيل هذا هو النص العبري الاساسي وانتم حر كوكبا من عقوب لا أستطيع أنا لا أعرف لغة العبرية أشك... أشكرك جزيلا يا شيخ كذلك الله خير الله يخليك يا شيخ أشكرك كثيرا وإن شاء الله لي معك لقاء إن شاء الله السلام ورحمة <تصفيق> الرجل لا يعرف اللغة العبرية وليس لديه لا أصل عبري ولا أصل عربي يعني هو يعترف حتى الأصل العربي للكلام لا يوجد عنده طيب بحث عليه يا شيخ انت يعني لا عندك أصل عربي ولا أصل عبري ولا أصل تركي طيب من أين أتدي هذا الكلام آآ آآ مسيحي أسلم مسيحي أسلم أنا أخذت منه هذا الكلام ده بذمتكم ده بحث ده بحث يأخذ عليه مرتبة مع يعني الدرجة الأولى مع مرتبة الشرف أنا عندي تعليق طبعا على هذه المكالمة هعيد المكالمة مرة تاني وعندي تعليق عليها فخليكم معايا كده وحدة وحدة نعلق على كلام الشيخ وبعد كده انا بترك المايك ليكم انتو الحكم مسلمين ومسيحيين في هذه القضية نعم ألوه السلام ورحمة ناريك والسلام وبركاتك الله يخليك الشيخ محمد بن عبد الله نعم أنا سعيد جدا أن أتكلم مع حضرتك ربا الله يخليك انا كنت قرأت لحضرتك كتاب أعظم إنسان في العهد القديم وكنت أقرأ في جزئية خاصة بأم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 أريد التوسيق يعني أريد أن أوثق هذا النص كيف أوثقه يعني هل حضرتك يعني تقدم لنا مثلا نصا عدريا او ما إلى ذلك تفضل طيب. آه... هذا النص نقلته من شخص قد أسلم نعم من شخص قد أسلم يعني هو نقله بلغتي هو من العدد القديم مثل العدد وترجمه إلى العربية طيب هذا النص أخذ من شخص أسلم ونقله بلغته هو فأنا كنت عاوز أعرف لغة الشخص الأسلم ده إيه ما هي لغته شخص الأسلم ده كان إيه لغته تركي هندي عربي يعني ما هي لغته حتى نعرف اللغة التي جاء بها بهذا النص على الأقل يا شيخ في الدراسات وفي الأبحاث دائما المصادر هي الأساس تأتي لنا بالمصدر وتقول لنا هذه هي الترجمة الأصلية التي نقل عنها هذا الشخص الذي أسلم هذه هي الترجمة هذا هو النص الأساسي وأنا أقدمه كدليل وبرهان لكن لا تقدم أي شيء وشخص أسلم كنا نريد أن نعرف لغته لم تقدم لنا لا لغة ولا أصل ولا مرجع طيب بعد ذلك نسمع كلام الشيخ انا استطيع انجل هذا النص الان بين يدي في تذليل العدد باللغه العربيه هو يعني مستبعد اللغة العبرية اساسا يقول لي الآن انا لا استطيع ان اجد باللغه العربيه يعني حتى اللغة العربية التي يكتب بها وقدم بها بحثه ليس لديه أصل عربي سيبك من العبري العبري ده موضوع ثاني العربي ما عندوش طيب أتيت من فين بالنص العربي لما انت ليس لديك الأنص العربي يا شيخ من أين أتيت إذن بهذا النص العربي اعتراف بالتأليف طيب نكمل مع الشيخ لا أنا أقصد أقصد باللغة العبرية يا شيخ يعني إذا وجدناه باللغة كم كل الأفواه إذن نستطيع أن نكمل كل الأفواه هناك أيضا نصوص كثيرة ما تجد موجودة في النصوص العربي في العدد وهي واضحة جديدة ما يمكن تتكبر على غير النصوص مثل هذا النص الذي فيه ترك الموضوع اللي احنا بنناقشه ترك الموضوع الاساسي وذهب الى نصوص اخرى انا اناقش في يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل ثابدة وقال لي فيه نصوص تاني طيب انا بكلمك في ده انا بكلمك في الموضوع ده بتسيب الايات دي ليه ده مش موجود في كتابك يا شيخ مش الايات دي انت حاططة في كتابك بتسيبها ليه نكمل قبل الانياء ان عنامت النبوع على كتب صلى الله عليه وسلم يقول أن علامة النبوه على كتفه صلى الله عليه وسلم مذكوره في ارميا ده ده كلام يعني بس بالعقل كده ختم النبوه على كتفه مسكور في ارميا لا اعرف يعني يعني مش عارف يعني انا كنت مفروض اقول له امين امين امين لانه انا ما بناقش دلوقتي في ارميا ولا في ختم النبوه لو ايه موجوده في ارميا واسلم بسببها سلمان الفارسي معاكم النص قدامكم بتاع المكالمه وانتم بتسمعوا لا يا شيخ ما في شيء في ارميا عن ختم النبوه لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا اذا لو ولكن اذا عفوا كذا في التكنيير الله يقول لموسى اقيم لنا هم نديا مثلك ما هو او كذا فما يكون المسيح هو من من اكو اسمهم تخيلوا يقول لي لا يمكن ان يكون المسيح من ابناء اسحاق طب من ابناء اسماعيل طب ما صح هو في حد في الدنيا سمعته بيقول انه المسيح من ابناء اسماعيل بتقول لا يمكن ابناء اسماعيل هو من ابناء اسحاق طيب صح وبالتالي لا تنطبق عليه النبوه شايفين المنطق المنطق غريب جدا لا يمكن أن يكون المسيح من اولاد اسحاق اسماعيل وبالتالي لا يمكن أن تنطبق عليه النبوه صحيح كلامك صح ولا مش ممكن يكون من ابناء اسماعيل هو من ابناء اسحاق والنبوه خاصه باولاد اسحاق يعقوب ها نكمل نكمل حتى ما اسماعيل <تصفيق> وأيضا هو, هو قال مثلك فأعيس ليس مثل موسى <تصفيق> إذن يا شيخ هذا الكلام لا نستطيع يعني أن نجده في العبرية يعني هذا الكلام أنظر كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل في ظني أنك لا تستطيع في ظني أنك لا تستطيع أن تجده كلام واضح لا تستطيع أن تجده يا وحيد أسكت خلاص انتهى يا وحيد لا تستطيع أن تجده طب, طب فان يا شيء, يعني شيء غريب يا أخوة مش كده منطق غريب لا تستطيع أن تجده طيب انا لا أستطيع أن أجده من أين أتيت به أنت كدليل كيف توسق به بحثا ولا يستطيع بشر أن يجده منتهى العجب منتهى العجب وفعلا يعني منطق غريب منطق غريب لما لا تستطيع أن تفهم هذا المنطق أخي بكل فراحة انا كنت أريد أن يعني إذا وجدنا النص العبري نكمم هذه الأفواه وبالتالي إذن انظروا كوكبا قد ظهر من آل اسماعيل هذا هو النص العبري الأساسي وأنتم حرفتموه في الترجمات إلى هذا النص كوكبا من يعقوب ما أستطيع أنا لا أعرف اللغة كلام واضح ما استطيع انا لا أعرف اللغة العبرية كلام واضح والرجل يعترف بكل سلاسة انا لا اعرف اللغة العبرية وما استطيع ان اجده انا لا اريد اعتراف اكثر من ذلك حد فيكم عايز اعتراف اكثر من كده انا عن نفسي يعني ما اردته في المكالمة توصلت اليه بنعمة الربي دárias اريد التوسيق لا توسيق نص عبري لا يوجد نص عربي لا يوجد اللغة عبري لا اعرف لغة عبرية هل استطيع ان اجده في اي لغة؟ لا تستطيع ان تجده ما اردته حققته بنعمة الربي دفع <تبريق> أشكرك جزيل الشكر يا شيخ كذلك مخير الله يخليك يا شيخ أشكرك كثيرا وإن شاء الله لي معك لقاء إن شاء الله سلام ورحمة سلام, <سلام> <تبريق> <تبريق> طيب معلش هذه هي المكلمة يا أخوة وهذا هو الشيخ الذي أشار لنا به الاسبوع قبل اللي فات الأستاذ محمد مسعد ياقود فاكرين الأستاذ محمد مسعد ياقود وأنا بتكلم معاه قال لي بص شوف الحاشية فلما بصيت الحاشية قال لي انا مدي لك المرجع الدكتور محمد ابن عبد الله السحيم فقلت له انا رجعت لكتاب محمد ابن عبد الله السحيم ولم اجده وحتى اوسق لكم الكلام وحتى يكون كلامي بالدليل والبرهان قلت يا وحيد لا بد من اجراء مكالمه ايضا مع الشيخ حتى يكون البحث متكامل لانه كده هتكون في حته ناقصه الحته الناقصه انه سمعنا الاستاذ محمد مسعد ياقوت الاسبوع اللي فات سمعته لكم و الرجل أثبت أنه لا يعرف ولا بحث وأخذ الجاه جاهزة عند دكتور محمد بن عبد الله السحيم يعني كذب ينتقل بين الأبحاث الإسلامية واحد بيأخذ من الثاني بدون ما واحد فيه يتعب ويقول أنا هرجع للأصل لا أنا عاوذي للأصل النهاردة بنسمع الدكتور الأستاذ الداعية الشيخ وهو يقول لا أصل له لا عبري ولا عربي ولا يجد له أي دليل هل ما يكتب يرتق ما بأبحاث بس هذا ما, ما ما يعني أريد أن أسأل عنه هل ما يكتب يرتقي الى ما يسمى بأبحاث انا أسيب الإجابة لكم أنتوا انا لن أجيب على هذه الجزئية سمعتم كلام الشيخ انا أردت لكم من كتابه سمعتم مقاشي فيما كتب سمعتم مكالمة الأسبوع السابق سمعتم مكالمة اليوم الرضي بارك حياتكم حابب أشكركم وأشكر استضافتكم لنا الفترة السابقة اشكر الأحباء اللي بيساعدونا بشكر الأستاذ سيف الكلمة أنه حط الكلام ده على الصايت عشان ينزلوا كلنا نقرأ مع بعض المكالمة وبشكر ناردين مرة أخرى لأنها فرغت المحادثة التلفونية مكتوبة علشان نقراها مع بعض بشكر الأحباء اللي بتعبوا فيه التسجيلات الأخذ قل ضمئير والأخ سيف الكلمة والأخ عوضين والأخ رومان الرب يبارك حياتكم وبشكر الأحباء الأدمينس بتواضع بيدوني فرصة معاهم الرب يبارك حياتكم وبشكر أستاذ المبارك is only way اللي أداني المساحة دية من الوقت الرب يبارك حياتك يا أستاذنا only way وبشكر أستاذي صوت الحق اللي هو أداني الكتاب أساسا بتاع نبي الرحمة اللي بعد الدراسة وصلنا إلى المكالمتين بتوع الأسبوع الصادق والأسبوع ده الرب يبارك حياتكم لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير اذكروني في صلواتكم ولإلهنا كل المجد والشكر والبركة إلى الأبد أمين كل سنة وانتوا طيبين تنشل كل سنة في واحد من الأحباب